عندك كده اللي هيتاخر مش هندخله بعدين احنا ورقه الغياب المرة اللي فاتت كتبنا كل واحد كتب مش كده؟ طيب يعني ده رد عمل خلاص مش قلنا يكتب اي حرف اي احكاس؟ الميم يعني موافق او الميم يعني كتب ايه؟ معاكم طيب تكون ان ما اسفجبش المرة دي وخلاص نجيب اخاه الطريق دي جان متأخر او ايه؟ انام مش متاخر تركت له تركيز محمد على آله وصحبه أجمعين قال الإمام المسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نومي من الهمداني يبقى ضبطنا الهمداني إيه يا شيخ محمد بتسكين المين قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال بني الإسلام على خمسة على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج فقال رجل الحج وصيام رمضان قال لا صيام رمضان والحج قال لا بقى يمكن مثلا لوحدها طيب الحج وصيام رمضان ولا لا؟ يبقى هنا اللا دي نافية ولا ما هي لم الاعراض دي لا نافية تنفي ما قبله والنفي هنا نفي ايه في الترتيب هنا السابق ماذا غلط تغليط الترتيب السابق قال له صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا سهل بن سعد من اللي قال له طيب قال مين لا لان اقل هكذا سمعته من رسول الله يبقى دور ال الكلام ده ايه الصحابي صلى الله عن النبي قاله حدثنا سهل بن عثمان العسكري حدثنا يحيى بن زكرياء حدثنا سعد بن طارق قال حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال بني الإسلام على خمس على أن يعبد الله ويكفر بما دونه يعني يوكفر بالانبياء وبقيه المخلوقات ولا يوكفر بما دونه يعني نعم اي معبود ما دونه انبياء او غيره يبقى هنا الكفر متعلق بالإيه بشيء مخصوص وهو إثبات الألوهية أو الربوبية لغير الله عز وجل ويكفر بما دونه يعني قد يقال بما يتخذ آلهة من دونه فنقول ليسهم آلهة وإن كانوا صالحين يعادة دي مسألة ودي مسألة مش كده ويقفر بما دونه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان حدثنا عبيد الله ابن معاذم حدثنا أبي حديث اللي فات ده يعني فيه اشارة كده الى ان احنا نتعلم المكفرات ولا نفوش اشارة توحيد توحيد الله يجتمل على فعل وكف وأيضا الحديث ده يعني ممكن تشاره بس من بعيد الحقيقة ده يدل على أجابة السؤال اللي ما سألته يعني أنت بتعرض عن السؤال بسؤال تاني لا ما مسأل سؤال لما نقول انت منه بأسأل سؤال تاني طيب دونه معناها غيره ولا أقل منه يكفر بغيره ولا بما هو اقل منه دونه الدونيه معناها غير او او ادحت يعني هنا باي معنى طيب يعني المعنى ده والمعنى ده لانه كل غيره دونه كل غيره دونه كل غير له دونه مش كده اه يعبد يعني يعبد ده هو بما دونه يعني يكفر بغيره او يكفر بما هو ادنى منه وكل مخلوق أدنى من الخالق قل شأنا يعني وكل موجود غير الله مخلوق علم الدون دون دين اي نوع من انواع الكلام م? نعم ظرف ظرف دي دي ظرف ها بمعنى الانخفاض في المكان يعني يبقى ظرف وقد تأتي بمعنى غير فيعني تبعد عن الظرفية شوي ما الله حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا عاصم وهو ابن محمد ابن, ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر يبقى سيدنا عمر قال لي كده خلف مين عبد الله انجب عبد الله الله انجب مين زيد وزيد انجب محمد كده ومحمد انجب مين عاصم كده لا حدثنا عاصم وهو ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر معزن. عن أبيه معز معز مني يا ابن ده سنه عاصي عايز ايه انت مش فاهم ببعت عليك البتاع ده عشان تفوق يا ابو عاصم هو ايه عايز منصل عشان تنسى مبشر عشان ننسى اللي بتعملوه فيه واللي كان زعلان من الشتيمه المره اللي فاتت مجتم عقد الإجماع بالليل وطلع تاني يوم قال فيها إجماع بتزعلان مش تتيمة أنا برضو بتزعلان مش تتيمة بس يعجبت نتيجة هي بالليل عقد الإجماع لم العلماء عقد الإجماع العلماء طبعا بتوع السلف. وهل لا يمكن نخلف الحديث الصحيح لأن فيها إجماع سمعتوا عن نت لا جابهولي جابهولي الفيديو بتاعه عمل السيتيمة عملت إجماع على بو وطبعا الغضب الشديد يعني مش كويس حاجة مش كويس يخلينا بقى بس نحن الحقيقة كنت يعني ما مترز يعني مش علشان حاجة يعني مش علشان نفسنا ولا كده كت يعني كانت لله بس الواحد ما يزودهاش قوي هل تحب الشتيمة؟ هؤلاء اللي بيحبوا الشتيمة هؤلاء اللي بيحبوا الشتيمة نجوش بتاعت زي قلتة كل ايه في بتيجي؟ اه عشان مطردين بقى طيب خليهم يروحوا فين بقى يعملوا ايه؟ ومتصورين اي جاعد يستنى بقى البهوات لما يجوا؟ ما يصليش العشاء هنا ما يجيش خراص طب يروح بدخلهم ليه؟ لا لا ما هزقش العلم اذا كان ده مش علم ما يجوش واذا كان علم ما هزقوش طب الحالتين ايه؟ ما يدخلوش استركها الوقت ها من قال لك طب شوف اللي بيجوا الاستراد وكان الطريق واقف دخله واللي ما عندوش عذر ما يدخلش لقيت محمد اسماعيل دخلها استني ثاني يعني معلش اقلوا ذوي الهيئات عشرتين اللي, اللي معانا على طول مفوتله انما اللي طول عمره مهمل مستاهلش بقى مش كده هو قال محمد اسماعيل لا مهدي لا وحيل ده ما يخشش خالص أخير لا ده جاي من لا, لا لا اللي عنده عزر دخل دخلت ده ليه دخل عنه انت فتحت الناس كلها قلت الأخ إيه دخل ايه أنا قلت الأخ اللي جاء بسرعة الشريكة نوية بسرعة كل المتأخرين اللي مالوش عزري روح على طول قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس مرة فتأ الخمسة ازاي صح ده نبيل يعني لو ايه بقى ايه و ايه ايه متكمن ها يعني لو المحزوف المقدر مذكر يبقى على ايه خمسة مش كده يبقى خمسة أشياء أو خمسة أركان وعلى خمس يبقى المحزوف مؤنس يبقى تقديره ايه دعائم ها دعائم خصال ماشي. على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصومه وحدثني ابن نمير حدثنا أبي حدثنا حمزلة قال سمعت سمعت أقول لأيدي عندك إضمة أقول لفتح إضمة إبقى ممسوحة بقى هنا قال سمعت اكرمة ابن خالد يحدث طاووسا ان رجلا قال لعبد الله بن عمر الا تغزو فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الاسلام بني على خمس شهادة ان لا اله الا الله واقام الصلاة وايتي الزكاة والصيام رمضان وحج البيت يعني معناها ايه بقى من الغزو ومش من الاسلام ولا ايه ده ها معناها ايه في ذكر الروايات النوع يعني ومع أن سيدنا من عمر قال الصوم الأول إلا أن فيه كذا رواية هو بالحج الأول وده والله أعلم يحتمل أن يكون ممن يرى الرواية بالمعنى اللعبة. يوم يحصل ايه؟ عشان الله عشان الورطة تصدير مقالولك كيف؟ فاكرة ها؟ فاكرة يا هو بس طيب هنا الاحتمال التاني وهو الراجح والله اعلم ان رؤيتين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة اقل كده مرة كده يمكن طبعا يحتمل ان يكون فيه فائدة الصلاه اعظم الاركان ولعن الزكاه بعدها وبعدين الايه الصوم وبعدين الحج مع طبعا اختلاف الترتيب وثبوت الروايات يبقى هنا المطلق الجامع الواو بين الصوم والحج يعني لسه بنقول شيئا حاجة حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرته قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما تحويل حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرته عن ابن عباس قال كإن ليه طريقين الاثنين أدوا إلى أبي جمرة وأبي جمرة وأبو جمرة روى عن عباس صدي الله عنهما قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن, إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلا نخلص اليك الا في شهر الحرام في شهر الحرام فامرنا بامر نعمل به وندعو اليه من ورائنا قال امركم باربع وانهاكم عن اربع الايمان بالله ثم فسرها لهم ثم فسرها لهم فقال شهادتي ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وأن تؤدوا خمسه ما غنمتم هنا برده ذكر شيء من الايه من الاعمال غير الاركان وأنهاكم عن الدباء والحمتم والنقير والمقير زاد خلف في روايته شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة عقد واحدة يعني مش وأن تؤدوا خمسا من المغنم هنا خمسة مغنمتم في الرواية تانية خمسا من المغنم وفي الرواية تالتة أن تؤدوا من المغنم الخمس دي يدل على إيه وفي الرواية برضو وأعطوا الخمسة من الغنائم تدل على إن الإيمان يدخل فيه الإيه؟ العمل وأن الإسلام ويأخل في الإيمان وصف الإسلام وصف الإيمان بإيه؟ بما وصف به الإسلام من قبل فالإيمان إذا أطلق ولم يقرن بالإسلام يشمل كل كل الدين الإسلام والاعتقاد والعمل كذلك الإسلام لو أطلق يشمل الإيمان ويشمل غيره بالدخول في الإسلام معناه طبعا اختصوهم بذكر المغنم لسبب ان هم كانوا اهل جهاد وكانوا مجورين لكفار نضر وكان بينهم يعني محاربة نحو هذا فيعني نبه على ما يهمهم يعني ولكن طبعا ده اشارة الى الكل كل الاعمال انما نبههم على المهم يعني بالنسبة لهم وبعدين هو مرة آل أربعة ومرة آل خمس وده يعني حلوه يعني رواية فيها أربعة رواية فيه خمسة إنه هو قال له وعدهم بأربعة وعلى امركم باربعه وقال لهم الاربعه وبعدين بعد كده قال لهم واحده خامسه فجمعها في الايه في الروايه الاخرى إنه بقوا خمس يعني طيب موضوع الدباء والحنتم والنقير والمقير وأظن فروال مزفت فده معناه إيه بقى ده والله أعلم أنهم ينبذوا في هذه الأواني لأنها بتخلي النبيض يسرع إليه التقمر نحو هذا يعني <تصفيق> أي سيدي بيقول أما الحنة انفختلف فيها فأصح الأقوال وأقواها أنها جرار خضر وهذا التفسير ثابت في كتاب الأشربة من صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو قول عبد الله بن مغفل الصحابي رضي الله عنه أيضا وبه قال الأكثرون أو كثيرون من أهل اللغة من أهل اللغة غريب الحديث والمحدثين والفقهاء والثاني أنها الجرار كلها قاله عبد الله بن عمر وسعيد بن جبير وابو سلمة والثالث أنها جرار يؤتى بها من مصر مقيرات الأجواف ورؤية ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه ونحوه عن ابن أبي ليلى ابن أبي ليلى تابعي والله أعلم إنما تبع سيدنا أنس صحابي مشرف وزاد أنها حمر والرابع عن عائشة رضي الله عنها جغار حمر أعناقها في جنوبها يجلب فيها الخمر من مصر والخامس عن ابن أبي ليلى أيضا أفواهها في جنوبها يجلب فيها الخمر من وكان الناس ينتبذون فيها يضاهون به الخمر والسادس عن عطاء جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم وأما النقير فقد جاء في تفسيري في الرواية الأخيرة أنه جذع ينقر وسطه وأما المقير فهو المزفت وهو المطلب بالقار وهو الزفت وقيل الزفت نوع من القاف والصحيح الأول أن القار والزفت حاجة واحدة في اللغة فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال المزفت والمقير المقير وأما معنى أن عن هذه الأربع فهو أنه نهي عن الانتباذ فيها وهو أن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب أو نحوها ليحلوى ويشرب وإنما خصة هذه بالناهي لأنه يسرع إليه الإسكار فيها فيصير حراما نجسا وطبط الماليته فنهي عنه لما فيه من إتلاف المال ولأنه ربما شربه بعد إسكاره من لم يطلع عليه ويعني طبعا إذا كان أهل خمر يعني كان يشرب الخمر وهذا يذكر بالخمر يحرم أيضا لسد الزريعة يعني اللي مش هيشرب الخمر ولا هتذكرها ولا تشوق إليها يبقى على الأقل اهضر للمال لما الحاجة الخمر بتدلقها بترميها يبقى ضيعت اللي المال إنما لو فيه خطورة وطبعا اللي مش عارف ممكن يشرب مش واخد باله يقوم ايه يسكر في الأنصيب ولم ينهى عن الانتباذ في أسقية الأدم أو الأدم الجلد يعني بل أذن فيها لأنها لرقتها لا يخفى فيها المسكر بل إذا صار مسكرا شقها غالبا ثم إن هذا النهي كان في أول الأمر ثم نسخ بحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية فانتبذوا في كل وعاء وعاء ولا تشربوا مسكرا راه مسلم في الصحيح هذا الذي ذكرناه من كونه منسوخا هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء ولا تشربوا مسكرا طب لو شرب قليل وماسكرش يبقى يسبق انه شرب مسكرا ولا ما يسبقش ها يعني إذا كان لو شرب كتير يسكر يبقى ده اسمه مسكر ولا لا ولا لا يوصف بالإسكار يوصف مش كده وهنا النهي هو صحيح مسلم ولا تشربه مسكرا يبقى شرب القليل والكثير حرام بالنصة أه وبعدين الآية بتقول إيه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وريجس ومن عمل الشيطان ويجسل من عمل الشيطان فاجتنيبوه والاجتناب مثل الترك ولا في معنى زائد لأن لكم اتفعوا يا أموء النمى إيه يرد الشيطان أن بينكم الأداوة على البغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وقال تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان وده يدل على أنه إيه الإنسان يجتاني بالأمر من بعيد لأن خطوات واضحة هنا لو شربت القليله ما يذكرش بعد كده إيه القليل ده بقى يعني يكتر شوية بشوية او تحب تجرب فلا يجتمع مسلمون وخمر كل مسكر لا يجتمع مسلمون ومسكر هيشرابه ومش هيشرابه لازم يريطه هتقول ده هستعمله وولع بيها هطهر بيه هتعطر بيه لا ما يجتمعش المسلم مع المسكر أبداً أقولك فيها خلايف الجرة في كل مرة تسلم الجرة عارف الجرة؟ آه. لونها مخدر شوي والتانية قالوا لونها محمر ويحتمل ان كان بعضها كده وبعضها كده مش مام اللون هنا يعني ما هوش في المام وقال قوم التحريم, التحريم باقر وكرهوا الانتباذ في هذه الأوعية ذهب إليه مالك وأحمد وإسحاق ومروي عن ابن عمر وعباس رضي الله عنهم والله أعلم ليه إيه الفائدة هنا أو هل احسن او اساء حين قدم مالكا واحمد واسحاق عن الصحابيين ليه يعني ايه عمل كده ذهب اليه مالك واحمد واسحاق وهو مروين عن ابن عمر وعباس ولا ابن عباس عندكم وعباس عن ابنين ابناي عمر و عباس مش ابن بقى ايو سيدي ابناي عمر و ايه المعنى اللي انتو تتصوروه ها مش ثابت عن الصحابة أول يمهم أول الوقت طريقته إن بيذكر أقوال الفقهاء أولا فإن وجد يعني قول الفقهاء معتبر يعني يعتبر قولهم في الإجماع والخلاف ينظر للأدلة فقول الصحابي بمقام الدليل فبيقول الأول أن قال فلان وفلان وفلان وروي عن كذا يعني ولهم إيه أدلة في المسألة إنما طبعا مقام الصحابة أعلى من مقام التبعين من العلماء اللي بيذكر الأول أقوال الفقهاء وبعدين يذكر أدلة كل فريق مفيش منع من كده مفيش هنا تعظيم لده على ده ولا حاجة ودي طريقة كثير من الفقهاء يذكر الأقوال الأول وبعدين يستدل طبعا أهل لدراسة الدليل إنما اللي عايزين يعرفه أقوال العلماء أكتر أنواعهم وعددهم أكتر بأن اللي مش هيستدل بيبقى عايز يعرف أقوال الفقهاء بس واللي هيستدل بيبقى مخصوص من هؤلاء يعني. أما المستدل فإنه برضو بيبقى ليه يدخلوك ليه مش قلت المتخر ما يدخلش وحسن فيه انت سيبت الباب سيبته مفتوحه جت عاد قفلته مال هو دخل ازاي كرامة دخل ملحيطة بقى اقوله ايه ان كانت كرامة خلاص يبقى يعني ربنا عمله معجزة زغيره مجراش عال انت متواطئ معهم انا مش تقفل الباب المتأخر ما تدخلوش Horsese senti. حدثنا أبو بكر بن أبو شيبة ومحمد بن المثنة ومحمد بن بشار وألفاظهم متقاربة قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين يدي بن عباس وبين الناس رضي الله عنهم فأتتهم رأة تسأله عن نبيذ الجرف هنا بيترجم ازاي ليه بيترجم يعني أبو جمرة بيترجم بين ايه و ايه غندر اسم غندر حدثنا غندرن <m> واما معنى الترجمة فهو التعبير عن لغة بلغة ثم قيل انه كان يتكلم بالفارسية فكان يترجم لابن عباس عن يتكلم به الشيخ أبو عمر بن الصلاح رحمه الله رحمه الله تعالى وعندي أنه كان يبلغ كلام ابن عباس إلى من خفي عليه من الناس إما لزحام منع من سماعه فأسمعهم وإما لاختصار منع من فهمه فأفهمهم أو نحو ذلك قال وإطلاقوه لفظ الناس لفظ الناس يشعر بهذا قال أليست الترجمة مخصوصة بتفسير لغة بلغة أخرى فقد أطلقوا على قولهم باب كذا اسم الترجمة لكونه يعبر عما يذكره بعده هذا كلام الشيخ والظاهر أن معناه أنه يفهمهم عنه ويفهمه عنهم والله أعلم كنت مترجما من قبل أحد المسائح ايه السؤال ايه بالراجل يقعد يحكي يجي نص ساعة وبعدين اقوم انا صيغ السؤال مثلا في ثلاث كلمات ولا حاجة هو اسأله للشي الناس بتقعد تديش باش يعني يفاهم ايه اللي يتقال أو ايه اللي ميتقالش. ما يتقالش يقول القصة كلها لربما يكون فيه جزئية يعني ايه مؤسرة في الحكم يقول جالي واحد اسمه كذا اسمه طبعاً ملوش علاقة بالموضوع وجاني بالليل وانا كنت مثلاً واكل قبلها ملوخية ومشان بيقول كل الحاجات اللي ايه يعني عشان لو ربما يكون يعني من الفلوس انسرقت ان شاء الله فطبعاً يعني عشان يسيب كل واحد مع الشيخ يبقى الشيخ هيجاوب له فاتويتين وخلاص لما كنا ايه المفروض يعني الناس المعيدين يسمعون من الناس يوم نقول للشيخ السؤال الخلاصة يعني في يوم يجاوب فإن كانت إجابتهم مختصرة طبعاً اللي هو عقله ضعيف ده مش هيفهم قوي برضه عن, عن الشيخ الإجابة وإن عقله ضعيف كده نبدأ بقى من إيه نترجم الإجابة تاني دي. كنت أترجم بين أداي ابن عباس الجماعة بين الناس وقدت طبعا علشان يعني الاستفادة بالشيخ أكبر استفادة ممكنة فأتتهم رأة تسأله عن نبيذ الجر الجر جمع جرة والجرار معروفة اللي هي أواني الفخار يعني فقال إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد أو من القوم قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا, ولا الندام غير خزايا ولا الندام بالألف واللم كده قال فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحية على اعتبار الحية دي إيه عربها بدل من هذا وهذا ملها منصوبة ليه هذا منصوبة ابنية يعني في محل النصب مش كده ليه اسمئنة واسمئنة حكمه ايه ها مش عارف اسمئنة قول ما تخافش ما تخافش من التهزيق هتتهزق هتتهزق فما تخافش دخلتوا ازاي انتوا المتأخرين زايت عندهم عزر يعني طيب زايت بعض فيش حد اللي ما يصلش هنا ما يجيش خلاص إلا مش يصل القشع يروح ما يجيش بقى خلاص وطبعا ما يجيش ما يجيش تاني وقعدين للنز علانة منها شتمتو كل مرة اللي فاتت لا دا قالك احنا مهربانين مش تيما لقناب يشتم برضا الشباب الجداد لما القدام مش زعلانين دا جبلات هم دول بحيث <تصفيق> <تصفيق> انما الجداد اللي زعل اللي اول مرة يجوه ناس ان انا ببهدلكو فافتكروا ان البهدالة دي للكل واحد وبتعفى واحدة أنا بق يعني بق من زمن هنا بس يعني باجي ساعات وأغيبها ساعات فحس إن الشتيمة عليه فقالوا له لا الشتيمة مش عليك ده على ناس تانية كويسة شوية قصدي <تصفيق> وحشة شوية وواحد تاني زعل من نشتم الناس اللي بيقولوا الموسيقى حلال والخمرة حلال طب يقولوا الخمرة حلال ده عايزين اين طبطب عليه انا مش شتمتوش ولا حاجة انا قلت كافر بس قلنا شتمتو لا سمح الله لا ما قول كافري باش انا مش شتيب بيقول الخمرة حلالة يبقى مسلم ايه تشكين في الموضوع اللي ايه بيقول الخمرة حلالة يبقى ايه استحل الكبيرة يبقى ايه يعني مش حكاية كبيرة ايه صغيرة ده معلوم من الدين بالضرورة ده منكر المعلوم بالضرورة لا يوظر فيه بالجهل ده واحد يقوله الصلاة مش واجبا نقوله خلاص على خيرة الله مش محتاج يعني نفهمه ولا نعلمه ولا حاجة هو مين يعني بقول إيه اللي قال الخمر حلال معتز يعني معتز يعني معتز احنا مكفرين يا سيدي ايه الشقة دي ايه الشقة هه المشقة اننا نأتيك من شقة بعيدة بعيد. ولكن بعدت عليهم الايه الشقه لانه مع بعد الشقه تتصور ال المشطه مش كده آه. يهلكون انفسهم ليه بيقولها هل أنيجي من المهندسين ولا من الزمالك ولا من ستة كتوبر بعيد بعضت عليهم الشقة إنما يهلكون أنفسهم الله يعلم بقى أن كانوا صادقين أو كاذبين إنهم جهتهم يهلكون أنفسهم ده أكيد دي مفهاش كلام وأنه يهلكون أنفسهم وغيرهم من أتبعهم واللي بيقتدوا بيهم واللي ممكن يدعوهم إلى الله حسبي الله ونعم الوكيل فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب الله رسول طيب إننا نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفاري مضر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع قال أمرهم بالإيمان بالله وحده وقال هل تدرون ما الإيمان بالله قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة قال شعبه وربما قال النقير قال شعبه وربما قال المقير وقال احفظوه وأخبروا به من وراءكم وقال أبو بكر في روايته من وراءكم وليس في روايته المقير وحدثني عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي وحدثنا نصر بن علي تحويل, يعني تحويل في الإسناد يعني يبدأ يور طريق آخر وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قال جميعا حدثنا قرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث شعبة وقال انهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت وزاد ابن معاذ في حديثه عن ابي قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاشجى الاشجى هو ايه عبد القيس يعني ان فيك صلتين يحبهما يحبهم الله الحلم والانهى طبعا ده معنى جديد بس ايه يعني جهت مع الحديث اللي ايه اللي فيه الموضوع اللي قلناه فكده النهاردة في المسلم الحمد لله رب العمين وصلى الله عن مبينا محمد وعلى يدس لأجمعين